الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول اللا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات والذي قلتم بالبينات والذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم انتم إن صادقون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 أدنى كثيرة وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور.